ثلاثة وأربعون. استمع إلى الكلمات واعدها، ثم ضع حركاتها كما في المثال. كتاب، دفاتر، فطير، جامعة، دولاب. خالق، وثيق، مدير، حميم، وحيد، طالبة، عذاب، عالمة، يوجد. صبورا